المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من رضى نحده ومنهم من يتظير وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوه عليهم إن الله كان عفوا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيْصِيَنٍ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 وكل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآتية وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَذَلَ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلِّ أَجْرٍ عَظِيمٍ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف, يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا